درجنا على رباه وأغلقنا سماه ورضعنا من لبان خيراته بإذن الله فله منا كل الحب والعطاء فله منا كل الحب والعطاء مختارنا حبك يا أوطان لكن الله قد اختار حب الأوطان من اليمان إن لا نعلن ما مختارنا حبك يا أوطان لكن الله قد اختارا حب الأوطان من الإيمان إن نعلن أسرارا واخترنا جند التمكين في الأرض في عزل ويقين واخترنا جند التمكين في الأرض في عزم ويقين وزابنا في عليين جنة خلد وأنهار ما اخترنا حبك يا أوطان لكن الله قد اختارا حب الأوطان من الإيمان لا لنعلن أسرارا ما اخترنا حبك يا أوطان لكن الله قد اختارا بالأوطان من الإيمان إن لا نعل وسرارة في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتام في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتام يوحيهم أهل الإجرام ملؤها حقدا ودماء مختارنا حبك يا وطان لكن الله قد اختارا حب الأوطان من الإيمان إن لا نوع وسرارا مختارنا حبك يا وطان لكن الله قد اختارا حب الأوطان من الإيمان إن لا نوع وسرارا واخترنا للحق حما، واخترنا للهدي دعاء، واخترنا للحق حما، واخترنا للهدي دعاء. كل الأساف وطني والآه لن تهزم فينا الإصرار واخترنا حبك يا أوطان لكن الله قد اختاره حب الأوطان من الإيمان إن لا نعلن وسرارا مختارنا حبك يا أوطان لكن الله قد اختارا حب الأوطان من الإيمان إن لا نعلن وسرارا يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنعام يا, يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأناس عدل هدى حب نووي أم شمس تتلا ألوان وارا مختارنا حبك يا أوطان لكن الله قد اختار حب الأوطان من الإيمان إن لا نعل ولا مقدرنا حبك يا أوطى لكن الله قد اختارا حب الأوطى من الإيمان إن لا نعلن وسرارا مقدرنا حبك يا أوطى لكن الله قد اختارا حب الأوطى من الإيمان إن لا نعلن وسرارا